وانفطر قلب عائشة خف مرض عائشة الذي هد جسدها وزاد نحولها فعادت إلى بيتها وفي إحدى الليالي زارتها بنت خالة أبيها امرأة مؤمنة تحبها وتشعر بفضل أبي بكر عليها وتشعر أيضاً بالحرج من تصرف ابنها مصطح الذي اتهم عائشة هو صحابي جليل لكنه يظل بشراً يصيب ويخطئ دخلت أم مصطح وبعد مدة طلبت عائشة منها أن ترافقها إلى مكان قريب أشبه بدورات مياه للنساء خرجت في ليلة يبدو أنها كانت تميل إلى البرودة فأم مصطح تلف على بدنها كساء من الصوف يسمى المرط وأثناء عودته مرتخى طرف المرط فوطئته فعثرت وسقطت على الأرض فقالت وهي تنهض من عثرتها تعيس مصطح تدعو على ابنها غضبت عائشة من هذه المرأة الطيبة التي تدعو على ابنها فهو رجل كان ضمن شجعان بدر قبل أن يولد النفاق وقالت بئس ما قلتي أتسبين رجلا شهد بدرا تنهدت الأم فداء للصديقة بنت الصديق ونظرت إليها بحزن عميق عميق وزفرت قائلة يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا سألت عائشة ببراءة وتلقائية وما قالوا فأخبرتها عن فرية الافك وتلويث عرضها توقفت عائشة وكأن العالم ينهار فوق رأسها ثم أفاقت وكأنها عثرت على بقايا قطع الأحجية التي أعياه البحث عنها أحجية الصد من حبيبها. أحجية النظرات الدامعة من أمها وأبيها سحبت قدميها ثقيلتين وكأنهما لم تسبقا حبيبها قبل أسابيع دخلت بيتها وهوت على الأرض وعاودها الوجع أشد مما كان وظلت تبكي وتبكي حتى ظنت أن البكاء سيصدع قلبها فلما دخل صلى الله عليه وسلم عليها ردد تلك التحية الحزينة كيفتيكم فتهدجت كلماتها مثقلة بالحزن والغضب والمرض وقالت له أتأذن لي أن آتي أبوي فأذن صلى الله عليه وسلم لها وأمر غلاما بمرافقتها فلبست جلبابها وخرجت تريد أن تتحقق من الخبر من أبويها سارت تسابق دمعها حتى وصلت بابهما. ولما وصلت سمعت القرآن ينساب من سطح المنزل بصوت والدها الحزين طرقت الباب ففتح فاستقبلتها أمها المؤمنة أم رومان دخلت الفتاة فرفعت رأسها ثم نظرت لأمها بعينين تفيضان عتابا ودموعا وحيرة، وقالت: يا أمتاه ما يتحدث به الناس هنا؟ سافر السؤال كخنجر في قلب الأم الحزينة.